ركوعي سجودي لرب الوجودي من الكون أسمى ومما تجودي ركوع سجودي لرب الوجود من الكون أسمى ومما تجودي مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي نداء من الطهر أطهر صلاتي صلاتي أطيع حياتي ألبي ذنوب وفيها نجاة